Thank、you you you My l a t h e r when I'm t h e s s あ<音楽> أفنجع موسوعه النابلسي م م ي للعلوم ن أ الاسلاميه س و م ذ ا و ع ا ل ن ا ل س ي ل ل ل و م ا ل ا س ل ا م you、oh.